إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكان يَطُوفُونَ مِنْهُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقَ كَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُغَازِلُونَ وَتَكَتَّمُ مِمَّا تَخَيَّمُوا Sen de ne وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أئنا أو الأولون قل أَنَّ لَمَرْجِعًا ۗ أَوَ آبَاؤُنَا وَلَوْنَ ۗ قُلْ Çeviri so Amma. Um, uh... I'm oh, no.